ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهيب وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُخْزِيهِ وَلَا مُعَذِّبَهُ إِلَّا هُوَ كَأَنَّهُ يَهِينُهُ وَقِرَأْ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَعِيمٌ وقالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم طلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنت أَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنبَتنا بِهِ فِي جَمِيعِ أقطَارِهِ ثُمَّ سُقِيَ إِلَّا حَشَاشٍ مِّنْهُ خَضِرَةٌ وَظِلَالٌ وَزُرُوعٌ مُّخْتَلِفٌ ألوانُهُ وَرُزْقٌ مِّنسِلٌّ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ فِي رَيْبٍ مِّمَّا